وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذين هم ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطل شربك لشديد إنه هو وهو الوفور الودود ذو العرش المجيد 114. فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود 116. فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من